يا قصوره في يا, يا, يا محل الانواء هذا الشهر البار اختار الميلاد الاقه نورك هاليومري معموره رسمك بالكون اجمل صوره تحت جناحك اخذ قلبي يمن النجمات المنثوره يا عشقي اوخذ مني مستاري دموع كثيره يا عشقي سيدنا ويا چه به الرحله طير ابها الاجواء اتشارك رحلتنا النحلا ونهني الزهراء خليني جسد للهاد نزوره وان فرح بميلاد بدوره وان شوف الدنيا بهالليله فرحانه وجدا مسروره داو اشتائر الچي ام عودة بس تكت غني فجلان تشيلي الوردة وتجسدينا حيان هل اعيون مفتونة بنورة وقلوب بعش دامسحورة بشبات الحب يا امورة كنيت مربوطة وماثورة سمعنا بهذه الفرحه عيشيها باحسان كل صفوره يرفرف جنح بميلاد العباد والبستان تغني طيوره والورد تراقص بجذوره والاشجاره بلك تمائل تطربها النغام النافوره يا اصول قد المستعذور طيرتي <تصفيق> هلا بيش حلو ومن اجمل اعياد الميلاد كل عام والانت تجمل عيون حج بها الحج المبرورك ردي ذنوبك مغفوره كعبنات وما قصرتي ماجوره ويد مشكوره يا <تصفيق>